عندما نسأله قوله تعالى فبما رحمة من الله ما هي ما في قوله فبما رحمة نعم صلة وتوكيد وما هي الباء السببية أحسنت ولو كنت فضا ما معنى فضا نعم جافي سيء الخلق قليل الاحتمال وهذا بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا معناه جافيا سيء الخلق قليل الاحتمال وهذا من في عن النبي عليه الصلاة والسلام وماذا قال الكلب في التفريق بين الفضل بين الغلظة والفضابة نعم حسنت الفضابة تكون في القول والغلظة تكون في القلب ظليظ القلب في الفعل قولوا لن من حولك أي تفرقوا ونفروا فرقوا عنك ونفروا عنك قوله فاعفوا عنهم عنهم عند من تجاوز عنهم فيما حصل منهم في يوميش يوم أحد فاعفوا عنهم تجاوز عنهم ما أتوا يوم أحد قوله وشاورهم في الأمر قوله تعالى وشاورهم في الأمر ما معنى عبد الرحمن؟ أي استخرج آراءهم واعلم ما عندهم يجلس معهم وتشاور معهم واستخرج الآراء التي عندهم ما هو الذي معهم وما هو الذي عندهم ورسول الله أكمل الناس رأيا وأرجح الناس عقلا ولكن هذه المشاورة لما سيأتي من الحكم فيها وإلا هو أرجحهم عقلا هم يعرفون هذا وأكملهم رأيا فما هو الفرق بين الشورى وبين الديمقراطية وبين هذه المجالس النيابية التي يسمونها بالشورى حكم الشعب نفسه بنفسه نعم الشورى هي المشاورة لأهل الحل والعقد الشورى هي مشاورة لأهل الحل والعقد وأما الدم فهي حكم الشعب نفسه بنفسه وهكذا المجالس النيابية والمجالس الشورية الموجود الآن فهذه مبنية على خلاف الشورى تماما فإنهم يجمعون لها حشفا وسوء كيلة فيجتمع لها للمشاور العلماني والرافضي والحداثي وكذلك غير هؤلاء ممن هم متردية ونطيحة وماكل السبع يجتمعون لما يزعمون أنه شورى ما هكذا الشورى فالله يقول وشاورهم في الأمر أي شاور أولي الأحلام والنهى شاور أولي العقول الراجحة شاور هؤلاء الطائعين المصلين المزكين المجاهدين العابدين شاورهم هؤلاء واجلس معهم وانظر آراءهم, أراءهم ولم يظروا بمشاورة أهل الخناء من أمثال عبد الله بن أبي وأضرابه أبدا وإن مشاور أصحابك يا محمد من أهل العبادة والطاعة والخوف من الله والجهاد والصدق والزكاة شاورهم في الأمر وأما الشورى الآن المزعومة أنها شورى هي على خلاف هذا تماما فإنهم شاورون الكل وينظرون آراء الجميع والمنحرف لا يخرج منه إلا الرأي الفاسد الذي هذا الأصل الأصيل في المنحرفين فلا يخرج منهم إلا الدبور والذي خبث لا يخرج إلا نكدة كما قال الله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة حول خبثاء فلا يأتي من جهتهم إلا النكد فما تنبغي مشاورتهم ولا الرجوع إليهم في أمور المسلمين وشؤون المسلمين فماذا قال أحمد شاكر رحمه الله في هؤلاء وفي الفسقة بعد أن منع مشاورتهم شاورت الملحدين ومشاورة الفسقة ماذا قال فيهم نعم قالوا هؤلاء وأولئك من بين كافر وفاسق موضعهم الصحيح تحت السيف أو الصوت لا موضع الاستشارة وتبادل الأراء كلام جميل هذه ما هي شورى هذه وإن كانت من حيث اللغة لكنها شورى ممنوعة فالله ما أمر نبيه إلا بمشاورة الأخيار قول الأحلام النهى وليس معنى أنه شاور من هب وذب هؤلاء هم أهل المشاورة في شؤون المسلمين وقضايا أهل الإسلام وهم أعداء أهل الإسلام كيف يشاورهم في شؤون المسلمين وقضايا المسلمين وهم أعداء المسلمين لا شك أنهم سينشرون بغير الرشد وسينشرون بالخيانة والعياذ بالله فعلى هذا فلا يضحك على أهل الإسلام هؤلاء الذين بعضهم تغمص قميص العلم ويأتوا بالأدلة هذه ويضعوها في غير موضعها ويبنون عليها على كما سمعت شورة ويلا انتخابات، وغير ذلك وهذا من الشورة انظروا الناس ايش يريدون ما يصلح انظروا الناس ايش يريدون انظروا أهل الحل والعقد ماذا يريدون وما هو الذي يصلح المسلمين ما هو الذي يصلحهم ويسد أهل الإسلام اجتمعوا معهم وانظرواهم ما هي آراءهم وإن كان عندهم علم من الكتاب والسنة يبدنوه ويبينوه للناس حتى ينتفعوا ما يؤتى بالجهال ويؤتى بالفسقة ويؤتى بالصنف المتقدم الملحد الكافر هذا لا يجوز هذا كلهم من مغالطات والإخوان المسلمين هم مصدر الشرف اليمن بل في العالم الآن صاروا بالنسبة لمن يتقمص قميص المسلمين وقميص أهل العلم صار هذا الدور يخرج من جهة علمائهم من أمثال القرضاوي ومن جهة من انتسبون إليهم طارق سويدان وعمر خالد وهكذا ذلك الهالك من الهالك وهكذا ذلك الهالك ترابي نعم فإنهم يأتي منهم هذا الشر وهم مصدر الشر الآن على أهل الإسلام لأنهم باسم العلم فيتوم مثل هذه الأدلة ويستدلون بها على ما يريدون من باطل قال رحمه الله قال واختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة مع كمان عقله وجذالة رأيه ونزول الوحي عليه ووجوب طاعته على الخلق فيما أحب وكره. اختلفوا في المعنى الذي من أجله قال الله شاورهم في الأمر فلماذا أمره الله بالمشاورة مع أنه أكمل الناس عقلاً وجزانةً للرأي وهكذا ينزل عليه الوحي من السماء يبين له حقائق الأمور ومع ذلك الله يقول له شاورهم في الأمر اختلف العلماء في هذا المعنى الذي من أجله أمر بالمشاورة فقيلاً يتأسى به من بعده في هذا الباب فقال الله شاورهم في الأمر ليتأسف به من بعدهم في هذا الأمر لذلك عمر كان له أهل مشورة فأكد الصدير وقيل لتطيب قلوبهم ونفوسهم وشاورهم في الأمر حتى تطيب نفوسهم ويتطيب أيضا قلوبهم وقيل أيضا لإعلامهم ببركة المشاورة وأن في المشاورة بركة عائد على الناس وخير عائد على المسلمين هذه ثلاثة معاني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجلها بالمشاورة عند العلماء فقيل لتقيب النفوس وقيل لتأسى به, به من بعده وقيل لإعلام الناس ببركة المشاورة وأن المشاورة فيها بركة على المسلمين لذلك يجعل له الشخص أهل مشورة وأهل رأي سديد يشيرون عليه إذا استغلق عليه الأمر ولم يكن ثم دليل واضح في هذه المسألة أو دليل من كتاب الله سنة رسوله يجمعهم لهذا المعنى فرسول الله جمعهم للمعاني التي تقدمت عند أهل العلم على خلاف فيها وكلها معاني صحيحة إما أن يكون جمعه لهم لأجل إعلامهم ببركة المشاورة أو جمعهم جمعه لهم عليه الصلاة والسلام ليتأسى به من بعده من, من سيتولى أمور المسلمين أو يكون جمعه لهم لتطيب قلوبهم ونفوسهم وإلا هو أكملهم رأيا هم يعرفون هذا ربما يستحون أنهم يبدون بعض الأراء ورسل الله يقولها ما رأيك ما رأيك وهم يعرفون كمال رأيه وجزالة رأيه عليه الصلاة والسلام وكمال عقنه لكن هذه معاني جميلة ذكرها أهل العلم سيذكر الإمام هذا نحو هذا هذا خلاصة ما ذكره هنا وأشار إليه رحمه الله واختلفوا المعنى الذي لأجله أمر الله نبيه بالمشاورة مع كمال عقله وجزانة رأيه ونزول الوحي عليه قالوا اختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة مع كمال عقله وجزانة رأيه ونزول الوحي عليه ووجوب طاعته على الخلق فيما أحبوا وكره. فقال بعضهم هو خاص في المعنى أي شاورهم فيما ليس عندك فيه من الله عهد وهذا أيضا يضاف إلى الثلاثة فيكون الأمر بالمشاورة فيما ليس عندك فيه عهد من الله ما عندك دليل من ربك سبحانه وتعالى وعهد من الله جل وعلا في هذا الأمر اجمعهم وشاورهم وانظرهم أي وشاوروا فيما ليس عندك فيه من الله تعالى عهد قال الكلبي عن ناظرهم في لقاء العدوي ومكايد الحرب عند الغزو في نظر وقال مقاتل وقتاد أمر الله تعالى بمشاورتهم تطيبا لقلوبهم هذا القول أمر الله نبيه بمشاورتهم تطيبا لقلوبهم تطيبا لقلوبهم فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأبغانهم فإن سادات, فإن سادات العرب سادة سادات فإن سادات العرب كانوا إذا لم يشاوروا في الأمر شق ذلك عليهم الشخص لا يمهل هؤلاء الذين لهم رأي وربما يجدون في أنفسهم إن لم يشاورهم فيما يستحق المشاورة أما بعض الناس يريدون الشاورة في, في كل شيء يريد أن يشاور في كل شيء وإذا تقدمت وتأخرت ليش ما رجعت ليه؟ هذا مقفل صحيح لا ما هو هذا وإنما إذا رأى هذا الشخص أو رأى أمير المؤمنين أو رأى ولي الأمر أنه هذا الأمر يستحق مشاورة شاورة فيه وإن رأى أن هذا الأمر قد ظهر له فيه كذا يعزم توكل على الله ورأى الصلاة فيه أنه أغرب إلى الدليل أما إذا كان عنده دليل ما يحتاج لأن يشاور فلان ولا فلان إذا كان عنده دليل من كتاب الله والصنة رسول الله له الحق جليا فإنه يقدم ويتوكل على الله سبحانه وتعالى مع وجود الدليل الواضح من الكتاب والصنة أما على كل شيء يحتاج يجمعهم يجمعهم في الأمور المهمة الأمور المهمة يجمعهم التي يرى أنها من مهام الأمور أو في الأمور الهامة يجمعهم في الأمور الهامة فلا بأس ولا يهملهم ويهمل مشاورتهم هذا خطأ ولو لم يكن إلا من باب تطييب نفوسهم فقط ولا يفتح على نفسه بابا ولو لم يكن إلا من هذا الباب تقييب نفوس هؤلاء ولا يفتح على نفسه بابا والشخص لا ينتصب نفسه إن لم يشاور ويذهب ويقيم معارك هذا خطأ الأمور تحتاج إلى صبر تحتاج إلى مسائسة تحتاج إلى صبر بعض الناس صلحه الله كان الشيخ يأل من هذا الباب جدا يأل من هذا الباب جدا وهو ما سمعتم بعض الناس لا يريد أن يتقدم الشيخ ويتأخر إلا عن طريقه وعن مشورته هذا تحكم في العلماء وهذا يجوز. هذا تعقم في أهل العلم وهذا لا يصلحهم أدرك منك وأعظم بصيرة منك وهكذا أيضا كمال أيضا أعظم كمالا للعقل منك وجزالة للرأي منك فإن جمع قشة وروح هذا من طيب نفوسهم ومن تواضعهم فهذا لا يصلح وفي المقابل العالم ومن يقوم على شيء من الخير لا يهم غيره إن استغلق عليه الأمر أو رأى في مشاورتهم مصلحة تقيب نفوس كذلك إعلام ببركة المشاورة وغير ذلك من المصالح التي يراها في المشاورة ينبغي أن لا يهمل المشاورة فهي من دين الله والله يقول شاوروا في الأمر هي من دين الله وأمرهم شورا بينهم فهي من دين الله فأولاة الأمور ينبغي أن لا يقدموا على شيء يرون فيه مصلحة لأهل السلام أمر عظيم إلا بعد أن يجتمعوا بأهل الحل والعقد ولا سيما إن لم يكن هناك دليل معهم من كتاب السنة حتى لا يلام بعد ذلك ولي الأمر ويقال تفردت بالرأي وحصل استبداد بالرأي من غير رجوع لأهل الحل والعقد فلا يلام إذا جمعهم لا يلام حصل الناس بين إفراط وتفريط في جوانب كثيرة، وبعضهم يكون الدليل عنده ويريد يشاور، يشاور على إيش؟ على الدليل. هذا ما يصلح هذا. يشاور على الدليل كتاب الله ماك وسنة رسول الله. هاي جمع الآية كذا وش رأيكم؟ كيف نفعل؟ الله يقول كذا وأنتم وش رأيكم؟ وش عندكم؟ هذا ما يجوز هذا. هذا ما يصلح. يكون الدليل معك وأنت ها وش رأيكم؟ هذه الآية وأنتم يقولوا رأيكم. هذا حرام يخشى عليهم القفر بالله سبحانه وتعالى وبعضهم في الجانب الآخر ما يشاور أبدا الذي في رأسه يفعله الذي في رأسه, في رأسه يفعله في خير ولا في شرقهم ظهر لهذا الأمر ولا يرجع أحد من أهل الحل والعقل من حاشيته ما ينظر لواحد الذي في رأسه يخدم عليه لا ذا ولا ذا توسط في جميع الأمور فيه بركة وخير على الشخص قال رحمه الله وقال مقاتل وقتادته أمر الله تعالى بمشاورتهم تقيبا لقلوبهم فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم فإن سادات العرب كانوا إذا لم يشاوروا في الأمر شق ذلك عليهم وقال الحسن قد علم الله عز وجل أنه, أنه ما به إلى مشاورتهم حاجة رسول الله ما به إلى مشاورتهم حاجة وإنما لبعض الحكم والعينة التي أشرنا إليها قبله قد علم الله عز وجل هذا قول الحسن أنه ما به إلى مشاورتهم حاجة ولكنه أراد أراد أن يستن به من بعده هذا قول ثالث الآن على ما تقدم من القول الأول وبقي قول آخر لم يذكره ما هو ذكر ثلاثة آن قول بقي قول آخر شاورهم فيما ليس عندك فيه من الله عهد والقول الثاني شاور شاورهم لتقيب نفوسهم والقول الآن الثالث هذا الثاني القول الثاني أو الثالث شاورهم ليستنبث من بعدك شاورهم نعم شاورهم لإعلامهم ببركة المشاورة لأجل هذا حتى يعرف بركة المشاورة ويشبه خير فيها وعوايد جميلة ترجع قال رحمه الله وقال الحسن قد علم الله عز وجل أنه ما به لمشاورة حاجة ولكنه أراد أن يستنى به من بعده قال أخبرنا أبو طاهر المطهر ابن علي ابن عبد الله الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم ابن علي الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن, حي بن حيانة قال أخبرنا علي بن ابن العباس المقانعي قال أخبرنا أحمد بن مهانة قال أخبرني أبي قال أخبرنا طبحة بن زيد عن عقيل الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رجلاً أكثر استشارة للرجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من طريق طلحة كما ذكر المحق قال أخرجه المصنف في شرح السنة وفيه طلحة وأخرجه المصنف في شرح السنة بعد ذكر الترمذي عن نبي هريرة إلى آخر دانك. يعني قلت أخرجه ترميد عن أبي هريرة في الجهاد بما جاء في المشهورة قال ويروى عن أبي هريرة ما رأيت أحدا وأخرجه المصنف شرح السنة وفي طلحة بن زيد القرشي أبو مسكين أو أبو محمد الرقي أصله من دمشق. من دمشق مترو وهنا أيضا فيه من سمعت لكنه عن عائشة طلحة بن زيد القرشي أبو مسكين أو أبو محمد الرقي مترو أصله من دمشق سوى عن أبي عن وعن عائشة وهو في هذا الرجل قال متروك قال أحمد علي وابو داود كان يضع الحديث وقال ابن حجر الكافي الشافي أخرجه الشافعي في ترتيب المسند عن ابن عين عن الزهري عن أبي هريرة وهو منقطع وهو مختصر من الحديث الطويل في قصة الحديبية وغزوة الفتح فأخرجه ابن حبان من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان الحديث عن أبي هريرة أشغال المحضر أما الطريق الأولى فقد سمعت أنها لا تصرح في فيها متروف لكن بقي هذه التي هي فيها انقطاع والطريق الثاني هذه أشغال الحضر بس ذكر طلحة يعني تعرض للسند هذا فإن كان كلها الطرق من طريق هذا الرجل تهين إن كان حتى المنقطع من طريق هذا الرجل ما فيه إشكاله وهكذا طريق عبد الرزاق عن معمر إن كانت من طريق هذا الرجل أيضاً ما في إشكال كان مدار الحديث على طلحة هنا ضعيف جدا فيه متروف فيكون مداره على طلحة بن زيد. إن كان له طرق أخرى فيها انقطاع فيها ضعف إلى آخر ذلك فربما يشتد بالطريقين غير طريق طلحة لأنها لا تصلح الشاهد. طاناً حديث هذا لا يثبت عندنا الآن هنا من طريق طلحة بن زيد القرشي ما رأيت رجلا أكثر استشارة لرجال من رسول الله ولا شك أن هذا من خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام فكم كان يستشيرهم في الأمور يجلس مع الصديق يجلس مع عمر اليالي لأجل مثل هذه الأمور وهو رسول الله يوحى إليه مع ذلك يجمع الصديق ويجمع الفاروق ويجلس معهم في شؤون المسلمين ويتدارس معهم أمور المسلمين وهكذا قال من يعذرني في هذا الرجل قد بلغ أذاه إلى أهلي انظروا في أمركم هذا أذاني أذية عظيمة ما تحمله هذا عبد الله بن أبي من يعذرني فيه جلسوا وانظروا في أمره قال ولن نحن نعذره إن كان منا نفعل كذا وكذا فيه فهذه مشورة ما بث من أول الأمر في أمره خشية من الفتنة التي تحصل ببثه ربما تحصل ببثه في هذا لكن يريد أن يقيم الحج عليه ويكون من جهة أقاربه الحكم يكون من جهة قبيلته ومن أقاربه الحكم يحكم على هذا الذي بلغ أذاه في أهله هذا من السياسة الجميلة وإلا رسول الله لو حزم في الأمر انتهى الأمر انتهى لكن يريد إقامة الحج عليه ويكون الحكم من جهة أقاربه يحكم عليه ويقول نفعل فيه كذا وكذا ولا تحصل فتنة قال قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله لا على مشاورتهم وهذا جميل ينبغي للشخص أن ينتبه لهذا فإذا شاورتهم ورأيت رأيا سديدا لا تعتمد على هذا الرأي خذ به وتوكل على الله هذه عقيدة عظيمة إذا رأيت ولا حالك رأي جميل ورأيت أن هذا الرأي هو أقرب للصلاب وأخذت به لا تعتمد عليه توكل على الله واعتمد على الله فوض أمرك إلى الله خذ به واعتمد على الله جل وعلا في استداد وفي قضاء الحوائج والوصول إلى المآرب والغايات التي تريدها أما أن نعتقد هذا الرأي خلاص هذا اتفقنا عليه ما يكون إلا ما يكون خير ما دام هذا الرأي ما في إلا هذا الرأي سيوصلنا إلى كذا وكذا مما نريد لا لا تركن لهذا الرأي فاركن إلى إلى الله سبحانه وتعالى وفوض أمرك له جل وعلا والتوكل كما تعلمون هو تفويض الأمور إن الله سبحانه وتعالى في, جبل المدافع في جلب المنافع ودفع المضار ودفع المضار أن يفوض الشخص أمره إلى الله جل وعلا في جلب منافعه ودفع المضار عنه هذه حقيقة التوكل عن الله جل وعلا فهذه لفتة جميلة من الله جل وعلا لنبيه ولغيره أنهم لا يعتمدون على ما يرونه أنه سيوصل للغايات يعتمدون على الله جل وعلا وإن كان هذا صواب ولا شك أنه ربما سبب الأسباب يوصل إلى شيء بتقدير الله لكن لا تجعل القلب معلق بهذا الشيء الذي وصلت إليه وإنما اجعل قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى فتوكل على الله لا على مشاهرتهم فإذا عزمت وأخذت برأي من الآراء لا تعتمد عليه وتتوكل عليه توكل على الله سبحانه وتعالى بعد المشارة اللوم قال قوله فإذا عزمت والعزم هو عقد القلب على الشيء الذي يريد أن يفعله كما قال ذلك ابن فارس رحمه الله فإذا عزمت العزم هو عقد القلب على الشيء يعقد أمره قلب على هذا الشيء ويتوكل على الله فيه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى فإذا عقدت قلبك على هذا الشيء توكل على الله جل وعلا. وعزمت عليه بعد ذلك فإنك توكل على الله والله سيحقق ما تريد قال قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله لا على مشاورتهم أي قم بأمر الله وثق به واستعنه إن الله يحب المتوكلين وهذا تعليل للأمر فتوكل على الله لأن الله سيحقق وزد على هذا من الأسباب التي تجعلك تتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين والله يحب المتوكلين وإذا أحب الله عبدا وفقه سدده حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألني لا أعطينه ولا إن استعذني لو عذنه هذه كلها فوائد تترتب على محبة الله وهذه كلها مآرب ومقاصد يرمقها الشخص ويرومها الإنسان تعتمد على هذا الأمر وتترتب على محبة الله جل وعلا فإن الله يسد الجوارح ويحقق مقصوده فإذا استعان سعادني أو عبته مما هو يخافه ولئن استعادني لأعيدنه ولئن استعانني لا سألني ولا إن سعذني لوعذنّه، ولا إن سألني لاعطينّه، حسنده، ولا إن سعذني لوعذنّه، ولا شك أن الإنسان في حاجة إلى سؤال الله سبحانه وتعالى لفقره، فعندما سألوه رسول الله، رسول الله أكمل الناس عقلا كما ذكره، وهكذا أيضاً معروف بجزالة الرأي، فلماذا يشاورهم والله يقول وشاورهم في الأمر؟ عند ذكروا ثلاثة معاني في ذلك أولا قبل هذه الثلاثة معاني يشاورهم فيما لسه فيه دليل هذا انتهينا منه ثم ثلاثة معاني المشاورة نعم تطيبا لنفوسهم نعم ليستنى به من بعده أو ليستنى به من بعده أو لإعلامهم ببركة المشاورة وهذا عند عدم وجود الدليل أحسنت ما حال حديث ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال من النساء آه صلاح ضعيف من فيه نعم فيه طلح بن زيد القرشي متروك. أحسنت وهو هنا عن عائشة وجاء عن أبي, عن أبي هريرة أخرجه الترمذي وغيره فإذا عزمت فتوكل على الله ما معنى العزم؟ فضل نعم عقد القلب على الشيء. أحسنته. فتوكل على الله ما معنى التوكل؟ فضل نعم توقيض الأمور ويفوز العبد أمره إلى الله في جلب المنافع ودفع المضار. أحسنته. قول فإذا عزمت فتوكل على الله. ما الفائدة في هذا تعقيب التوكل بعد العزم على هذا الرأي أنه يعتمد على الله لا يعتمد على هذا الرأي الذي لا حله أن صار. لا يعتمد عليه. يعتمد على الله سبحانه وتعالى بعد أن يأخذ بهذا به الرأي أخذ به اعتمد وتوكل على الله سبحانه وتعالى إلى هنا. قال شاور الرسول الله أو شاور مع أبي بكر وعمر نحو سبعين إيش في نحو سبعين صار بدر سنته فبدأ له أنه أخذ رأي أبي بكر فجاء الوحي تصويب أن رأي عمر هو صار هذا فيما ليس فيه دليل ولا شك أنت لعلك تشير إلى شيء لا شك نعم أنه قد يحصل لكن هذا نادر هذا نادر وهذا لعله لحكمة هذا لعله يريد الله سبحانه وتعالى حكمة عظيمة أن الأمر ما هو إلى رسول التوفيق من الله جل وعلا واستداد من الله ورسول الله ما هو المسدد بالله سبحانه وتعالى وموفق بالمونة جل وعلا وليس من قبل نفسه فلعله يريد ربنا سبحانه وتعالى شيء من هذه الحكمة حتى لا يعتمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم وأمورهم وتلتفت القلوب إلى الله وأن السداد منه سبحانه لعله يريد حكمه وإلا رسوله مسدد, مسدد لكن لعله يريد حكمه في بعض تخلف مثل هذه الأشياء مو معنى تخلف السداد ولكن رأى رأي عليه الصلاة والسلام فرأى الصديق نفس الرأي أو رأى الصديق رأي فأخذ برأي وترك رأي عمر فجاء الوحي تصويب رأي عمر ولله حكم في ذلك وإلا هذا الأصل الأصين الذي لا نخرج عنه هذا الأصل الأصين سداد رسول الله في الرأي ولا ما في مثل هذه الأمور ولكن أحيانا ربما يتخلف شيء من ذلك لحكمة يعلمها الله جل وعلا والله أعلم إلهنا سبحانه وتعالى وإله الله